بوك تو ساس أربعة وستون. أربعة وستون نيادو أونو. النفي واحد النفي واحد لا أفهم الكلمة لا افهم الكلمه مينو كومبرينو لا فرازون لا افهم الجمله لا افهم الجمله مينو كومبرينو لا لا افهم المعنى لا افهم المعنى لا انسترويستو المعلم المعلم هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم نعم افهمه جيدا نعم أفهمه جيدا المعلمة. هل أنت, هل انت تفهم المعلمة هل انت تفهم المعلمة نعم أفهمها جيدا نعم أفهمها جيدا الناس هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ لا. لا أفهمهم بشكل جيد. لا. لا أفهمهم بشكل جيد. الصديقة. الصاحبة. الصديقة. شو بحبس أميناً؟ هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ Yes يا نعم لدي صديقة. نعم لدي صديقة. La fillina. الابنة. الابنة. شوبي هوسفيلينن هل لديك ابن هل لديك ابن لا لنيون لا ليس لدي ابن لا ليس لدي ابن